وهل الذي ينتسب إلى السلفية حزبي نرجو التفصيل وتوضيح الفرق لأن بعض الشباب متشوشون جزاكم الله خير على كل حال نعود للمقدمة ما لا تفكر إذا تريد الخير أنك تبعي تنظن لا إله إلا الله أبدا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إخوان. جماعة وليست جمعية جماعية وليست جمعية وعمومية وليست حزبية فالحزبية أنا ما عالوش تعريفها لكن اللي يغر لي ويجبادر لي إن جماعة يتحسبون على فلت اليد ممن هم تحت يده فإذا, فإذا وجد هذا الوصف بأي جماعة كما تقدم السؤال السابق بأي جماعة تحسبوا ودعوا لأنفسهم وتحسست منهم الانفلاتة عن قيادتهم وطبعا قيادتهم شرعية فإنك ليس لك الحق ليس لك الحق ليش الحزبية لهم علامات اللي نحن المنحة علامات علاماتهم إن مشأت إن على نمطهم قبلوك وإن خالفتهم نبدوك أما صاحب الخير فهو يتحملك إن اليوم ورحت باتر ما دورك ونجيت بعدين قاله لو سهل ومرحبا هذا طلبك علامة اللي يبينك الخير ما دورك والغلط قومك وبين غلطك هذه اللي عما سمعنا وما قرأنا في الحزبيات السابقة من القرون السابقة المعتزله والخوارج وكل ولا كل الفرق السابقه هذه علاماتهم فاذا وجدت هذه العلامه يعني وجدت علامه ان يدعى على نمط خاص واشخاص خاصين واوصاف خاصه تربية تنشأة تنشأة إذا جاههم اللي ما أخطو الشيء أو لا أو بعد باله ما صرح ما حصل يمسكون من, من أساس من أساس وصار نمطهم النمط الذي وصفته هذا أهرب منهم وخلك مع بيك وميمك ببيتك <تصفيق> رح يدرس مدرسك ورجع وضع يدك في يدي أبيك وأمك وشير الدروس وقل الحمد لله ليسر لي مدرسة تدرسني ويسر لي والديك ويوكبوني للصلاة وصل معهم ووكل معهم وخدمهم أبدا في الحاصل أن كانت الحزبية هذه أوصافها وهو اللي يعنينا ما يعنينا الأشخاص فالمسلم والمؤمن حقا يهرر صوصا في بلادنا ولله الحمد منه تحت قيادة حتى القيادة حتى لو كان الواحد تحت قيادة كافرة وهو فرض فليس لو الحقا يعمل عملا يتسبب به على أشكاله من المسلمين فيصلط الكفار عليه وهو ليس قادر حتى لو كان فرضا أنه بلد كفار كفار لكن ما موش إيش يستطيع، مثل خلق بلد أوروبا، بلد ألمانيا، بلدي بلد، وهو مسلم، يقول لا بمشي بطاحم با... با... كذا، كذا، فأخذ السكيني وشي يطاحم، نقول لا، أو يسوي دعايا عليهم، نقول لا، أولا إنك ما دخلت إلا معاهدة، والمعاهدة يجب وفاؤها، فلا لك تنقض العهد، بأي شيء، ثاني شيء ما لك حق تتسبب بلفتة نظر، خلا ان كل مسلمين يسوون سواتك حتى فما بالك في اللي تحت قياده مسلمه ولايه مسلمه مقامته هي شعائر الاسلام مقامها شعائر التوحيد توحيد العباده توحيد العباده مو توحيد الخالق فقط في الربوبيه توحيد اعتقاد وجوب الان معروف ان على المنكر لان واجبك تذا توحيد الخالق فقط تعد خارق مقتضى يا اخوان ترقيق القلوب لقو بقدره الله لكن عبادته ويني وطاعته وطاعه نبيه يقولون لو ان سلكنا طاعته وطاعه نبيه وقررناها انفرقنا من الناس فاخذوا وبعض المتعلمين في وقتنا ما عرفوا ان المبدا قديم التركيز على توحيد الربوبية أخوان مبدأ قديم هذا مبدأ علماء الكلام مبدأ المعتزلة مبدأ الجامعية لا حتى الجميع ما يكرروا مع دخاله. هذا مبدأهم اللي توحيدهم توحيد الربوبية بس فإذا صارت الحزبيات من هذا النوع فهرب بدينك وهرب بذمتك هذا لنا أعرف هذه الأوصاف يعني بعضهم منها وليه كثير الأوصاف فالحاصل الأخوان أن هذه الأوصاف أعرفنا أنها نجسنفة إذا سمعناها من خارج بلادنا أما في بلادنا فأرجو فأرجو من ربنا أنها لا توجد بإذن الله اللي هي هذه الأوصاف الأوصاف الحزبيات وأوصاف الجماعات المتفرقة هذا نرجو أن الله يرفعها عنا وإن كان قد يغتر بعض أفراد بعض افراد في هذه الأوصاف وينادي بها أو ينعق بها أو يتصر بها لك والله الحمد حينما يجنبه أو ينتبه يتراجع هذه والله الحمد أكبر أكبر نعمة نعم.